فَلِيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبْ بَنَ الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَطْبَ وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ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 ترهقها قترا اولئك هم الكثرة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مر بنا في الدرس السابق سؤال حول وقوع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى عبس وتولى جاءه الأن قلنا إن هذا خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان مجتهدا في ذلك يريد دعوة إلى الله ويطمع في هداية في هداية الناس الكبار الذين كانوا عنده ولذلك فلقاهم واعرض عن عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه الله جل وعلا الله جل وعلا نبهه على ذلك نبهه على ذلك وبين له أن هذا لا ينبغي مع عبد الله بن يوم المكتوب الذي جاء راغبا في طمع المعرضين الذين لا يريدون الإسلام ولا يريدون فلا شك ان هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رغبته في هدايه الناس ومع هذا لامه الله سبحانه وتعالى فالخطا يقع من الانبياء لكن باجتهاد وايضا لا يقرون عليه لا بد ان الله جل وعلا يبين لهم فهم معصومون من الاستمرار على الخطأ معصومون عن الاستمرار على الخطأ خلاف غيرهم فإنه قد يخطي ولا يتنبه لذلك ويستمر على خطأه ما لم لا الله لا يتركهم بل ينبههم إلى ما حصل ويتوبون لله الله عز وجل ويرجعون ينبغي يعرف هذا ما حصل شيء ما نبه الله عليه رسله وأنبياءه وتركهم لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام ينبغي معرفة هذه القاعده لأن بعض المغرضين وبعض الجاهلين يقولون الرسول يجتهد ويخطي يجتهد ويخطي وليس هناك أحد معصوم كما يقولون يريدون بلالك تهوين من شأن الأخطاء ومن شأن ال... ولهم أقصد سيء في هذا الرسول ما أقر على شيء بل نبه عليه الصلاة والسلام وكذلك إخوانه من النبيين إذا حصل منهم ما لا يليق ينبهون عليه وهذا موجود في القرآن في قصة داود في وفي قصة وما حصل لسليمان عليه السلام وما حصل لأيوب وما حصل فهل الله ينبههم على هذا ويتوبون يتوبروا إلى الله ويستغفرونه هذه مسألة. المساله الثانيه في تفسير قوله تعالى كلا لما يقضي ما امره قلنا هذا في الانسان انه لم يفعل ما امره الله به مع ما انعم الله عليه فانه لم يفعل ما امره الله به وهذا أحد التفسيرين في الآية التفسير الثاني أن هذا راجع إلى الله كلا لما يفضي الله ما أمره أي امرا كونيا لأن الله لا يزال يخلق بني آدم ويتتابع فإذا تكامل بنو آدم عند ذلك بعثهم الله اذا تكاملوا في الأرض في القبور بعثهم الله للجزا والحساب لما يقضي ما امره الله يعني لم يتم الاجل الذي اراده الله جل وعلا للبشريه فاذا تم اجل البشريه حينئذ يموتون جميعا بالصعقه ثم يبعثون ويحاسبون وهذا هو الظاهر من قوله لما لأن لما حرف نفي وانتظار لشيء سيحصل, شيء سيحصل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم حرف نفي هذا حرف نفي لكن ليس نفيا تاما لما يدخل الايمان في قلوب يعني لم يتكامل فكلمه لما كلمه ترجي انه سيكمل الايمان في قلوبهم فيما بعد اما اذا كان النفي جازما فانه يقول لم اما لما هي للنفي الذي يترجى معه حصول المقصود وهنا قال لما يقضي لما أي ابن أي أن الله جل وعلا اجل البشرية ولم يعاجلهم بالعقوبة أجلهم حتى يتكامل العدد الذي أراد الله خلقه من البشر وما إذا تكامل العدد الذي أراد الله خلقه من البشر حينئذ مات الموجودون ولحقوا بالسابقين وتوافوا في القبور ثم يبعثهم الله جميعا وهذا اختاره ابن كثير رحمه الله وقال هذا عن لي هجاب القول الأول ثم قال وقد عرض لي معنى آخر ثم ساق هذا الرأي وهذا وجيه جدا لان كلمة لما لها معنى وأما قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه الله يريد أن يبين آياته الدالة على منته ورحمته بعباده وانعامه عليهم كيف أن الله رزقهم هذا الطعام الذي يتغذون به من أين جاء هذا الطعام؟ الناصب صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فهذا الطعام الذي نأكله جاء من هذه الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لوجود هذا الطعام الناصب صببنا الماء يعني المطر من السماء صباً أي قويا من أجل أن ينفذ في الأرض من أجل أن ينفذ في الأرض فتخرج به البذور التي في الأرض تترطب بهذا الماء ولو كان صبا هينا ما نفذ في الأرض وما ادرك البذور التي في باطنها فهذا من حكمة الله عز وجل أنه يصب المطر صبا قويا نجل أن ينفج في التربة ويدرك البذور التي فيها فتتحرك البذور وتنبت أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض لأن كانت الأرض مطبقة على هذه البذور كانت الأرض مطبقة على هذه البذور وكانت هذه البذور مندفرة فيها ثم يشقها الله عن النبات يشقها الله عن النبات كما تشاهدون هذا ثم شققنا الأرض بالنبات شقا فأنبتنا فيها في الأرض أنبتنا فيها حب الحبوب سائر الحبوب البر. الشعير الذرة الدخن إلى اخره أنبتنا فيها حبا وعينبا الشجر المعروف فاكهه هذه جاءت من الماء وعينبا وقضبا والقضب للدواب القضب هو الذي سميه الناس القت أو الرطبه الذي تأكله الدواء أما فأنبتنا فيها حبا وعينبا وقضباء وزيتونا زيتون معروف الذي يوكل ويعصر يخرج منه الدهن دهن الزيتون الذي يؤتدم به الطعام ويستصبح به السرج والأنوار هذا الزيتون فيوكل حبه ويستصبح ويدهن ويؤتدم بزيته تدم بزيته <تصفيق> وزيتونا ونخلة نخل معروف هي التمر وزيتونا ونخلة وحدائق بساتين الحدايق هي البساتين والجنات التي فيها الأشجار المختلفة حدائق غلبة فيها, حد فيها, فيها أشجار قوية صلبة كالنخل والشجر الطوال القويه هذا الغلب الغلب هو القوي الممتد طويل هذا الغلب حدائق غلب وفاكهة أدعام فاكهة هذه زيادة على الطعام الطعام لأجل بقاء الحياة والفاكهه هذه للترفه هذه للترفه والتفكه من انواع الفواكه التي لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى وابى الأب ما تاكله الدواب ما تاكله الدواب يسمى بالاب ثم قال بين الحكمه قال متاعا لكم أي أنبتنا هذه النباتات وهذه الثمار وهذه الفواكه متاعا لكم أيها البشر يتمتعون بها وانبتنا هذا الأب والقرب لانعامكم والله جعل لنا ولانعامنا ما نتغذى به متاعا لكم ولانعامكم من الأعلاف المختلفة والأعشاب وأنواع ما يخرجه الله للدواب إلى جانب ما يخرجه الله للأدنيين فهذا من آيات الله ومن نعمة التي يستوجب الشكر استوجب على العبد أن يشكر الله عليها ويتذكرها ويتأمل فيها وليستدل بها على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى ورحمته لمخلوقاته فيدل لربه ويعبده ويخلص العبادة له لأن هذه الأمور لم يقدر عليها ولن يوجدها إلا الله لا توجدها الأصنام وتوجدها القبور والأضرحة والأولياء والصالحين هذه ما يوجدها إلا الله سبحانه وتعالى ولا أحد يدعي أن أحد يوجدها غير الله إذا فهو المستحق للعبادة والشكر سبحانه وتعالى دون سواه <تصفيق> ثم بين سبحانه وتعالى النهايه بعد هذه الدنيا وبعد هذه المآكل والمشارب والرفاهيه في الدنيا بين ان لها نهايه متى اذا جاءت الصاخه الصاخه قيام الساعه الصعقه النفخه الاولى والثانيه فاذا جاءت الصاخه سميت صاخه لشده صوتها لانها تصخ الاسنان بقوه صوتها فاذا جاءت الصاخه ما لا يحدث عند الصاخه اذا جاءت يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني هذا الذي يحدث عند مجيء الصاخه انه يشتد الهول والخطر وكل لا يسال الا عن نفسه لا يسال عن اقرب الناس اليه ولو راه لو راى قريبه او اباه او امه او اخاه او ابنه ما يستطيع انه يساعده ولا يستطيع قريبه أن لا احد يستطيع ان يساعده الاخر <تصفيق> بل يفر منه يفر منه ما يحب رؤيته لانه لا يقدر على مساعدته وهو واقع في كرب عظيم لا يحب أن أحد يطلع عليه في هذه الحالة فهو يفر لكن هل له فراء؟ يستطيع يوم يفر المرء من أخيه لماذا بدأ بأخيه؟ قبل أبيه وأمه وصاحبته وهي زوجته لماذا بدأ بالأخ؟ لأن الأخ هو الذي يساعد أخاه عند الشدايد، لان الله جعل في الاخ قوه يستطيع بها يساعد اخاه في هذا اليوم ما فيه احد يساعد اخاه هذا في الدنيا فالانسان في الدنيا قوي باخوانه فيهم قوه ويساعدونه. لكن في الاخره ما لهم مفعول فر المرء من اخيه لان الامر أمر معاونه ومساعده والاخ هو الذي يقدر على مساعدة أخيه في, أخي في الشدائد هو أقوى من الأب وأقوى من الأم وأقوى من الزوجة لكن مع هذا ما ينفع في هذا الموقف شر المرء من أخيه وأمه وأبيه هل, هل هناك أشفق على الإنسان من أمه وأبيه؟ ها؟ الأخ لأنه يساعده والأم والأب لأنهما يشفقان عليه ويرحمانه غاية الرحمه لكن في هذا اليوم ما أحد يستطيع الأم ما تساعد ابنه والأب ما يساعد ابنه ولا ليس للرحمة مجال في هذا الموقف من أمه وأبيه وصاحبته التي هي زوجته وبنيه اولاده الذين كان يشفق عليهم ويشفقون عليه ايضا لا يساعد احد احد لا الاب مع الابن ولا الابن مع مع الاب صاحبته زوجته وبنيه إذن ما بقي لأحد من ينجده في هذا اليوم أو يرحمه أو يعطف عليه في هذا اليوم حتى الأنبياء وللعجل حتى الأنبياء وللعجل إذا اشتد الكرب بأصحاب الموقف في المحشر وجاء أهل المحشر إليهم يطلبون الشفاعة منهم عند الله يريحهم من شدة الموقف كل منهم يقول نفسي نفسي كل منهم يقول نفسي نفسي حتى إن عيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي لا أسألك مريم لا أسألك أمي مريم نفسي نفسي حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة ما هو من أجل أن ينجوا من النار ويبقوا من أجل بس أنهم ينصرفون من الموقف موقف المحشر وأن يحاسبوا ويستريحوا من الموقف هذا مطلوب فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها ثم يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه ولا يزال ساجداً يدعو ربه ويثني عليه ويحمده حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع يأذن الله له للشفاعة أحينئذ يشفع في أن يريح الله البشر من المحشر وأن يحاسبهم كل يذهب إلى الى مقره في الجنه والنار فيقبل الله شفاعته فهذا هذا اليوم هائل جدا لا يتصوره متصور ونحن في هذه الدنيا ساهون غافلون عنه ما كانه امامنا او كاننا سنذهب الى مكان اخر ونسلم منه كان لنا ملاجي ولنا محلات او اننا ما نبعث ونبث الميتين وهذا كله متعذر هذا كله متعذر لا بد من مواجهه هذا الموقف كل احد لكل امرئ منهم اي من هؤلاء من الأخ والابوين والزوجه والبنين لكل منهم شأن يغني مشغول بنفسه ولا يسأل غيره او يسال عنه او يساعده لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه اي هول يشغله عن غيره نسال الله السلام هذا لا بد منه هذا لا بد منه لكلنا لا بد من لكلنا ما احد يتخلى عنه كل امرئ يومئذ شان كل امرئ من منهم يومئذ شان يغني ماذا تكون حال الناس في هذا الكرب انقسمون الى قسمين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة المؤمنون والكفار المؤمنون تكون وجوه مسفرة بالنور والفرح والسرور إذا لقوا جزاءهم وثوابهم عند الله ولقوا ربهم قرت عينهم بلقاء الله عز وجل فرحوا بما أعد الله لهم فتسفر وجوههم يظهر هذا على وجوههم شهون الإنسان إذا فرح ماذا يكون وجههم يسترون على وجه البشاره والنور مع أنه شيء يسير في الدنيا لكن في الآخرة فوز عظيم ونجاة من هذه الأهوال وهذه الأخطار ماذا يكون سرور المؤمن في هذا اليوم وجوه يومئذ مزفرة ومع عسفارها ضاحكة بدل ما يبكون ويحزنون يضحكون من الفرح والسرور وجوه يومئذ مزفرة ضاحكة مستبشرة مستبشرة بما اعد الله لها من الكرامه لكن هذا نتيجه ايش نتيجه الاهمال والنوم والكسل والشهوات فلا. هذا نتيجه العمل الصالح في هذه الدنيا هذه نتيجه العمل الصالح في هذه الدنيا فلنستعد لهذا الع... لهذا اليوم وهذا الهول بالاعمال الصالحة ما دمنا في زمن الإمكان وما دمنا في زمن السعه نستعد لهذا اليوم ولا ننساه لا ننساه ولا نغفل عنه بل يكون دائما لنا على بال وتصور نكثر من تلاوة القرآن ليذكرنا بهذه الأهوال لا نغفل عن القرآن أن القرآن ذكرى وموعظة لا نغفل عن القرآن لا نبعد عن القرآن لأجل أن يذكرنا ويعظنا بهذا هذا الذي أمامنا ويبين لنا طريق السلامه طريق الخلاص هذا كله في القرآن الذي بين ايدينا نعم بالقرآن للترنيم والتلاوه والتجويد فقط لا للتدبر للعمل للتذكر بهذا القرآن ذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذكر بالقرآن من يخافه وعيد هذا الشأن في القرآن العظيم أو نتخذ القرآن حرفة نتكسب به في المحافل وفي أو نتكسب به في الرقية والعزائم وما أشبه ذلك نأخذ لا نأخذ القرآن هداية نستديبه به نعمل به دليلا لنا وحجة لنا عند الله سبحانه وتعالى فالله ما ترك لنا عذراً ولا ترك لنا حجة بعد هذا القرآن العظيم الذي كما ترون يفصله الله, الله بيد كل واحد يد الكبير والصغير وبيد كل أحد بالبيوت في المساجد في المدارس في السيارات يسر القرآن بيد يد كما هذا من تيسير الله ولقد يسرنا القرآن نسترنا القرآن للذكر فهل من مذكر ووجوه يومئذ هذا القسم الثاني وجوه يومئذ يوم القيامة في هذه الأحوال عليها غبرة عليها غبرة يعلوها الغبار والعياذ بالله وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تغشاها كد وجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قتر أي سواد قتر يعني سواد تسود وجوه الكفار والمجرمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين يضطره وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تبيض وجوه تسود وجوه عليها غبره بدل الوجوه المستبشره النيره الضاحكه هذه عليها غبره اعوذ بالله مغبره ترهقها قتر اي سواد ويوم وترى ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ في جهنم مثوى للمتكبرين وجوههم مُسْوَدَّةٌ وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة من هم هؤلاء أولئك هم الكفرة الفجرة الكفرة الفجر الكفر بنعم الله الفجرة في أفعالهم السيئة الفسوق والعصيان نعم فهم كفرة بنعم الله فجرة في أعمالهم فجرة في أعمالهم السيئة ومعاصيهم هؤلاء هم الذين تكون يوم القيامة يكون على وجوههم يكون عليها غبرة فالرهقها قترة هم الكفرة الفجرة فالعياذ بالله فجرة كفرة في الاعتقاد فجرة في الأعمال والأفعال هذا ما قالهم ومردهم فهذه صورة عظيمة تذكر وموعدة كأنك تشاهد كأنك تشاهد الحال في هذا الموقف ما ليس خفيا بيان هذا القرآن القرآن تبيان لكل شيء تبيان لكل شيء يبين لك الأشياء على حقيقتها كأنك تشاهد الماضي والمستقبل كانك تنظر إلى الأمم والرسل وما يحصل في الماضي كأنك تحصل إلى العالم في المستقبل ماذا يحصل لهم؟ بهذا القرآن العظيم الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس هو, ليس هو من قصص الخيال او نسج الخيال وانما هو تنزيل من حكيم حميد علام الغيوب تكلم به واوحاه الى نبيه ونبيه بلغنا اياه وهو بايدينا هو بايدينا والحمد لله لكن هل نرجع اليه هل نتدبر فيه هل نعمل به هل نخاف من وعيده نسأل الله ان يوفقنا لذلك وأن يرزقنا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين حملوه وعملوه به واهتدوا به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك إن عملت به صار حجة لك وقادك إلى الجنة إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما هذا هو القرآن هو حبل الله المتين هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم وهو الذكر الحكيم هو بأيدينا ولله الحمد لا أعظم من هذا القرآن ما طرق العالم قديما ولا حديثا مثل هذا القرآن العظيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن عاملين به المتبعين له وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه اجمعين <تصفيق> نقول فضيلة الشيخ وصفتكم الله في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات اتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ما المراد بالقرؤ في هذه الآية هذه الآية بها بيان عدة المطلقة عدة المطلقة بماذا تعتد يعني بماذا تتربص بعد الطلاق ما هي على طول تزوج إذا طلقت لا تتزوج على طول بل تتربص وتنتظر مدة الانتظار والتربص هذه تسمى عدة تسمى عدة عدة المطلقة التي تحيض عدتها ذلك الحياض وهذه هي القروه القروه هي الحياض والتي لا تحيض لكبر أو أنها لم تبلغ سن المحيض تحدث بثلاثة أشهر تعتد بثلاثة أشهر بدل الحياض هذا قول عليه جمهور من العلماء والقول الأول او القول الثاني ان القروه هي الأطهار التي بين بين الحيض ولا منافات بين القولين اطهار أو أحيض المهم لأنه يلزم من ثلاثه أطهار ثلاثة شيئض أيضا ويلزم من ثلاثة شيئض ثلاثة أطهار فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما افضل الطرق لتفسير القرآن الكريم تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن بالقرآن القرآن يفسر بعضه بعضا فما أجمل في موضع يبين في موضع آخر وما اطلق يقيد في موضع آخر فقرآن يفسر بعضه بعضا ما كان منسوخا يبين الناسخ في موضع اخر هذه علوم القران علوم القران بعد القرآن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه القرآن يبين للناس ما نزل اليهم فمن الاحاديث ناخذ تفسير القرآن من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجدنا في القرآن ولا في الاحاديث تفسيرا نرجع الى تفسير الصحابه لأن الصحابه تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحملوا القران وتفسيره عنه نرجع الى تفسير الصحابه ما وجدنا في كلام الصحابه تفسيرا نرجع الى تفسير التابعين تلاميذ الصحابه لأنهم اخذوا عن الصحابه والصحابه اخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وجوه التفسير الصحيحه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله إذا قرأتم تفسير ابن جرير تفسير البغوي تفسير ابن كثير وجدتم انهم يمشون على هذا النمط يمشون على هذا النمط نعم فضيله الشيخ وفقكم الله أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، هل هم الحفظة للقرآن فقط؟» ام هم… أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، هل هم الحفظة للقرآن؟ أم يدخلوا فيهم من لم يحفظه وعمل به؟ ما في شك إن أهل القرآن هم الذين يعملون به، سواء حفظوه أو لم يحفظوه فاهله هم العاملون به أما من يحفظه ولا يعمل به هذا ليس من اهل وجاء في الحديث الصحيح ان قوما ياتون في آخر الزمان يقراون القرآن ولا يتجاوز خناجرهم ما يتدبرونه وانما يقراونه حرفه ومهنه فقط تباهيا بالاصوات والقراءات ولا يعتنون بمعانيه وتفسيره ويعملون به لا حول ولا قوة إلا بالله يقيمون القراءة قامة السهم من العناية لكن لا يجاوز حناجرهم مصيبة جدا نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يمر عليه اليوم واليومان وهو لم يقرأ شيئا من القرآن ما عدا الصلاة فما نصيحتكم لهؤلاء وهل ذلك نفاق هذا جهل، ما هو نفاق إن شاء الله لكن جهل، هذا جهل للقرآن وهجر هجر للقرآن فيجعل المسلم له حظا من القرآن في كل يوم ولو, ولو لم يكن كثيرا يجعل له حظ من القرآن من القرآن يقرأه كل يوم حتى يحفظ القرآن حتى يختمه حتى يختم القران كله ولا ينبغي ان يزيد عن شهر ما ختم القران ان يختم القران في كل شهر هل على الاقل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الذين تسود وجوههم هم الكفار ام ايضا يدخل فيهم اصحاب المعاصي الكفار هم الذين تسود وجوههم سودادا خالصا وحياذا بالله ولا السوداد لا يزول أما أهل المعاصي لقد تسود وجوههم بعض الشيء ثم تبيض بعد ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم امامه من يلحن في الآيات في الفاتحة فيقلب الذال إلى زاي في صراط الذين انعمت عليهم يقلب الذال لا زاي صراط الذين يقول الذين بالزاي. ما يصلح ما يصلح يقرأ باللهجة العامية. ما يقرأ باللهجة العامية هي لهجة مصر ولا لهجة فلانة وما ما يقرأ باللهجة يقرأ بالعربي التي نزل بها القرآن باللسان العربي. والذي لا يحسن ذلك لا لا يأثم بالناس لا يكون إمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله ما تفسير قوله سبحانه وإن لوطا لمن المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا حذوذا في الغابرين. نعم. لوط عليه السلام من انبياء الله وهو ابن أخي إبراهيم. لوط ابن أخي إبراهيم. عليهم الصلاة والسلام. أرسله الله إلى اهل سدوم في الاردن كانوا والعياذ بالله يرتكبون جريمه شنعى وجريمه اللواط فنهاهم عن ذلك نهاهم عن ذلك انكر عليهم غاية الانكار تذرون ما اتاتون الذكران من العالمين فذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فأنكر عليهم غاية الإنكار فعلهم هذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها حتى البهائم. بهائم ماذا يعلو الذكر على الذكر منهم ابدا فطره لكن هؤلاء انتكست فطرتهم والعياذ بالله فحصلت منهم هذه الجريمه وعابوا على لوط و... واهله انهم يتطهرون اللي ما, ي... ما يفعل هذه الجريمه عندهم يتطهر سبحان الله انطقهم الله بالحق أن لوط عليه السلام وأهنه يتطهرون أخرجوهم من قريتكم وش ذنبهم؟ إنهم ناس يتطهرون وهل الذي يتطهر يخرج؟ لكن هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله يتطهرون يعني عن الجريمة أدل على أن هذه الجريمة نجاسة قذرة فلما أبوا أن ينتهوا <تصفيق> ارسل الله الملائكه بصور رجال الرجال شباب يعني عليهم الجمال فتنا لهم فلما راوا الملائكه هموا بهم وحاولوا لوطا عليه السلام ان يتركهم معهم ويفعلون بهم فلوط دافع عنهم ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون تقول الله ولا تخزون فلما أصروا على ذلك لطمهم جبريل بجناحه فعميت ابصارهم خطفت ابصارهم طمسنا اعينهم هذا اول العذاب ثم بعد ذلك صبحهم بكره عذاب مستقر لان رفع الله قراهم الى ان سمعت الملائكه نباح كلابهم وصياح ديوكهم ثم قلبها عليهم حملهم جبريل على طرف جناح حتى بلغ بهم عنان السماء ثم قلبها عليهم واتبعهم بحجارة من سجيب والعيالهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة في تخصيص هذه النباتات بالذكر وهي العنب والقبض والزيتون والنقل في هذه السورة هل هي اللي يأكلها الناس يتفكرون بها نعم هذه اطعمه وفواكه البشر نعم اش بقي بعدها ما بقي بعدها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمه مرفوعه مطهره هل المراد بهاتين الايتين القران الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ نعم بلا شك انه القرآن. لا شك انه القرآن القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف. نعم. يقول فضيلة الشيخ. وفقكم الله. هذا من عناية الله بهذا القرآن. من عناية الله بهذا القرآن العظيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ. وفقكم الله. ما الحكمة في تقديم ذكر الإبل على بناء السماء في قوله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت لان اقرب شيء للناس اقرب شيء من الايات للناس بايديهم الابل وخلقه البعير ايه من ايات الله اذا <تصفيق> نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما تفسير هذه الايه هي قوله سبحانه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هل هو عند الحساب فكل شخص يحاسبه الله فردا أي على حدة نعم كلهم يلقى ربه فردا ليس معه مال وليس معه أقارب وليس معه سلطة وليس معه ما معه شيء أبد الا عمله خيرا كاناه شرا ولا يتون جماعات يتون فرادا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم ما معي شيء، نعم إلا عمله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء الأصنام والأشعار والحبور والأضرحة والأولياء ما, جو ما يروحون معهم يوم القيامة يخلصونهم مما يقعون فيه نعم يقول فضيحة الشيخ وفقكم الله والتفسير الراجح في قوله سبحانه وتعالى عن لوط أنه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بناته يعني نساء المؤمنين بنات للنبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وفي قراءة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي قراءة وهو أبوهم فبناته يعني في الإيمان والدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إننا نحبكم في الله فهل من وصية لي ولمن يأتون من طرقات بعيدة بحثا عن العلم وبحثا عن علماء السلف من وصية لهم في نشر العلم في بلدانهم وعدم كتمانه نعم هذا واجب عليهم العلم أمانة حملك الله إياه أمانة نجلي أن تعمل به وأن تبلغه لغيرك ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذا هو المطلوب من تعلم العلم أن تعمل به وان تعلمه لغيرك وليس لك حكمه عندك حمل حملك الله اياه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل السنه المطهره التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وحيا من الله ام هي حكمة من الله وإلهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن جبريل واسطة في ذلك بلا شك عن السنة أنها من الله وحي قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى يوحى من الله والغالب أنه بواسطة الملك وقد يكون إلهاما من الله يلقيه الله في روعي النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل أنه وحي من الله الألفاظ من الرسول والمعنى من الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز سفر المرأة من جدة إلى مكة بدون محرم لأنه جاء كلام أن ما بين جدة ومكة ليس مسافة كبيرة فلا يقال إنه سفر إذا أمنت على نفسها إذا أمنت على نفسها فليس بسفر ما إذا لم تأمن على نفسها أو تسافر مع شائق أجنبي وحدها هذه خلوة ولا تجوز إذا أمنت على نفسها ان كانت مع جماعة من النساء أو في سيارة فيها ناس كثيرون لا مانع من ذلك لأن هذا ليس بسفر نعم ولكن وجود المحرم معها ما في شك احوط واحسن ربما تعطل بالطريق ربما يصيبها شيء من الذي يتولىها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزوج الذي يمنع زوجته من التجارة التي تحتاج فيها إلى أن تكلم الرجال غير المحارم فهل يغلط في منعه لها؟ نعم. نعم. يقول الزوج الذي يمنع زوجته من التجارة التي تحتاج فيها إلى أن تكلم الرجال غير المحارم هل منعه لها يكون خطأ؟ اتجار المرأة وخروجها للسوق لا يكون إلا بأمرين الأمر الأول أن تعمل عمل البيت ولا يبقى عمل معطل في البيت لأن عمل البيت هو عملها فلا يبقى في البيت عمل معطل تخرج وتتركه هذا أولاً، ثانياً لا بد من طاعة الزوج، لا تخرج إلا بإهناء، لا تخرج من بيتها إلا بإهناء. فإذا توفر الشرطان جاز لها تخرج وأن تبيع وس. وأما تكليم الرجال للحاجة سؤال عن علم، سؤال عن مسألة، سؤال عن حاجة ما فيها ريبة ولا خضوع بالقول ولا ما يسمونها المغازل، ويقمع. أشخاص هذه الشهوات كلام العادي تفاس به الحاجة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الجمع بين تفسير بعض السلفي للأب وبينما ورد من أب وأب الأب للتشديد نعم ما الجمع بين تفسير بعض السلفي للأب وبينما ورد من امتناع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن تفسيره كما ورد ذلك في كتب التفسير امتنع لانهما لا يعرفان معنى الأب لا يعرفان معنى الأب بينما غيرهم يعرف هذا هم امتنعوا لأنهم لا يعرفون معنى الأب هذا الدليل على أن الإنسان إذا لم يعرف معنى الآية أنه لا يتخرص وتكلم. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ان قد يكون لفظ الأب غريب عليهم يعني ما ما ما في بلدهم وما حوله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد ان من سال الله الجنه ثلاثا في دبر كل صلاه فقد وجبت له الجنه الله ما لا أعلمها لفي حديثه أنه بعد المغرب والعشاء قل ربي يعجلني من النار سبع مرات لكن الحديث ضعيف يقولون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عطس أثناء الصلاة فهل يحمد الله نعم من عطس في أثناء الصلاة فهل يحمد الله نعم يحمد الله لكن ما يرفع صوته يحمد الله بينه وبين نفسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس ينام عن الصلاة فاذا انتهت قلت له لماذا لم تصلي فيقول كنت نائما والنوم سلطان فما حكم هذه العبارة وهي النوم سلطان ومن يحتج بها دائما على ترك الصلاة النوم يغلب أحيانا إذا كان حريص على القيام من عادة يقوم لكن غلبه النوم بعض الليالي هذا, هذا لا شيء أنه عذر أما النوم اللي داوم عليه وتعوده ولا يبالي هذا لا يجوز هل لم النوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص كان يعاني من مرض نفسي وقام بشنق نفسه حتى مات وعندما أتينا به للصلاة لم يصل يقول شخص كان يعاني من مرض نفسي فقام بشنق نفسه حتى الموت وعندما أتينا به لنصلي عليه لم يصلي عليه إمام الجامع وأخبر أن يصلى عليه من قبل عامة الناس وصلى عليه عامل المغسلة فهل كل قاتل لنفسه لا يصلى عليه إلا من عامة الناس هذا جاهل هذا الإمام جاهل اللي قتل نفسه أولا أنه مسلم والمسلم تجد الصلاة عليه مسلم مرتفب لكبيرة من كبائد المنوب لا يكفر بذلك له حق ان يصلى عليه واجب هذا الأمر الثاني إن الذي لا يصلي على قاتل نفسه هو الإمام الإمام الأكبر ما هو بإمام المسجد الإمام الأكبر السلطان لأن هذا فيه ردع لهؤلاء ولامثالهم الإمام الأكبر هذا يسمع الإمام ويحسبه امام المسجد لا يجوز أن الإنسان ياتي الامور عن جهل وعدم فقه نعم وأيضا هذا يقول انه مريض مرض نفسي مريض مرض نفسي ما فعل هذا عن فكر وعن عقلية وعن... نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا طالب وأدرس هنا في الرياض نعم يقول أنا طالب أدرس هنا في الرياض وأسافر إلى أهلي كل أسبوعين وبعض المرات كل أسبوع فهل أقصر الصلاة أم اتمها كاملة إذا كنت في الرياض نعم إلى قمت إقامة تزيد على أربعة أيام فإنك تتم الصلاة لأنك أصبحت مقيما فاقامتك بالرياض اقامه طويلة فيلزمك إتمام الصلاة نعم وكذلك عند أهلك إذا ذهبت لاهلك تريد الرجوع للرياض ما تتم الصلاة في بلدك ولو صلاة واحدة ما, تتم ما تقصرها ما تقصرها في بلدك ولو صلاة واحدة هل تتمها؟ نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عند تحويل المال إلى بلد آخر اعطي البنك ريالات ثم يحولها إلى بلد جنيهات مثلا فان هذا جائز الصرف تعلمون أنه يدا بيد سلم العملة تأخذ العملة البديلة في المجلس يدا بيد وإلا يكون ربا ربا نسيئة فإما أن ترسل الدراهم مع واحد ثقه تسلمها لمن تريد في بلد وإما أن تشتري العملة التي تريد تحويلها تشتريها في الرياض ثم تحولها عن طريق البنك إلى البلاد التي تريد نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قريب لي يريد أن يعمل في بطاقات سوى للاتصالات فيشتريها نقدا بقيمة 4800 ريال ثم يبيعها بالتقسيط بقيمة 8000 ريال مع العلم أن لهذه البطاقات تاريخ وتنقضي ولو لم يستعمل كل الرصيد الموجود فهل يجوز هذا؟ هذا في إشكال لكن يشتري قدر يستنفذ في المدة المحددة ما يشتري بطاقات كثيرة تخرج عن المده يشتري بقدر ما يصرفه في المدة ويسلم من الإشكال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدعاء للأموات الاستغفار لهم في السجود في تشهد الاخير جائز نعم جاهز في السجود وفي التشاهد الأخير تدعو لهم مع نفسك تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين فضل الله واسع نعم يقول فضيلة الشيخ اثقكم الله في الأذكار الواردة بعد الصلاة أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فهل هذا صحيح أم أقول سبحان الله 33 وثلاثين ثم الحمد لله ثلاثة وثلاثين وهكذا كله جاهز طريقتان جائزين الحمد لله ما في بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من المعلمين في مدرسه أهلية وموكل إلينا ركوب الباص لنحضر الطلاب للمدرسة والباص يأتي لأخذنا قبل صلاة الفجر فنضطر لتأخير صلاة الفجر بعد خروج وقتها أو اننا نقوم بالصلاة في في سكن في سكننا ثم نركب مع الباص حتى لا نخرج الصلاة عن وقتها فهل فعلنا جائز؟ صلوا قبل بعد دخول الوقت صلوا الفجر بعد دخول وقتها وقبل ركوب الباص رتبوا اموركم على هذا الصلاة الزم الصلاة الزم من ركوب الباص كيف ركوب الباص مع أداء الصلاة في وقتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطواف بدون وضوء فيه فدية وإذا كان هناك فدية ف... طواف إيش ما حد شيء لانه طواف غابة ما تكفي الفدية لابد من, من أدائه لابد من أدائه ولو تأخر يرجع يؤديه. وإن كان طواف الوداع فهو فيه فدية لانه فات إلى سافر فات اعادته فعليه فدية للبحر في مقر نعم يقول أما إن كان طواف تطوع ليس به شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم طول عبارات التهنئة بمناسبه مناسبة ما يسمى بعيد الكريسمس أو رأس السنة حيث ان بعضا من المسلمين يحتفلون بهذا اليوم او يهنئون الكفار هذا حرام ولا يجوز للمسلمين ان يشاركوا الكفار في اعيادهم ولا يحضرونها ولا يهنئون يهنئونهم بها ولا ياكلون من الطعام المصنوع فيها ولا يهدون لهم هدايا ولا يقبلون هداياهم فيها لأن هذا اعانه لهم على الباطل والله سمى اعياد الكفار بالزور الذين لا يشهدون الزور أي أعياد الكفار فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور ولا يجامل في دينه أو يداهم في دينه حتى الأعياد المبتدعه عند المسلمين مثل عيد المولد لا يجوز أن نشارك فيها ولا أن نحضرها ولا أن نهنئهم بها لأنه ابتدع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل توفيت عمتي ودفنت اليوم بعد صلاه العصر بمدينه جده فهل يجوز ان نصلي عليها صلاة الغائب أنا وزوجتي ما في معنى لا باس نظرا لانها جدتك قريبة منك تريد لها الاجر والثواب شاء الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض أقاربي يوجد في منزلهم كلب ويقولون نحن نحتاج إليه في الحراسة علما بأن بيتهم كبير فهل ننكر عليهم أو نتركهم الحراسه إنما وردت في حراسه الماشيه حراسه الزرع أو الماشيه ما حراسة البلوط ما ورد أنه اتخذ فيها كلا ألا إن كان الكلب خارج خارج البيت عند باب البيت من خارج ربما أن الأمر في هذا سهل لكن إن كان داخل البيت ما يجوز لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صورة نعم يقول فضيلة الشيخ رفقكم الله يقول امرأة ارضع الطفلها في الليل ونامت وهو يرضع منها ثم أصبحت فالطفل ميتا فماذا عليها عليها الكفارة لأنها لا بسببها تركت الثدي في ذمه وخنقته فمات هي متسببه في قتله فعليها الكفارة تصوم شهرين متتابعين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا طبيب وتعلمون الدراسة الطبية وما يتعلق بها فكيف اوازن بين هذه الدراسة الطبية وبين دراسة العلوم الشرعية وهل تعلم علوم فروض الكفاية له أجر كتعلم العلوم الشرعية وبما لا تنصحنا وفقك الله كل تعلم العلوم الشرعية كل فيها جرطية خير فيه سواء ما تعلمه فرض كفايه أو ما تعلمه فرض عين كله فيه أجر وبامكانك ان توفق بين الدراسه الطبيه والدراسه الشرعيه بأن تجعل كل شيء له وقت خاص بامكانك أن ترتب امورك على هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من يتهاون في الأخذ من اللحية ويحتج بأن المسألة خلافية بين أهل العلم، فهل هذا القول حجة؟ الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعفاء اللحية، إكرامها وإرسالها إلى الصحيح كلها لا يجوز أخذ شيئا منها، لأن هذا يتنافى مع التوفير والاعفاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلاف العلماء ما يبيح لك الشيء هذا ما دام تعلم من القول الثاني أو الثالث ما عليها دليل فلا يجوز لك العمل به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت كنت اصلي فتبسمت في الصلاه تبسما شديدا خرج منه صوت فهل علي شيء هذا ما هو تبسم هذا ضحك هذا ضحك وخرج من صوت وخروف هذا ما هو بثد السم فاذا إنك تأكد منا تعيد الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يقولون وين قهقه يعني قهقه في الضحك بطلت إجماع يعني بالإجماع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صلينا على عدة جنائز وبعد ان انتهينا من الصلاة علمنا أن مع هذه الجنائز طفل أن مع هذه الجنائز طفلا فهل نعيد الصلاة؟ لا يدخل الطفل مع الجنائز الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلى بنا إمام صلاة العيد وخطب بنا خطبه واحده للعيد فهل فعله صحيح؟ لا فعله صحيح فعله ليس صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس مثل الجمعه فعله هذا ما هو صحيح شك حامل له على هذا الا الحرص على الشذوذ والمخالفه وهذا امر لا يجوز لطلبه العلم ان يتواهروا به وان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انتشر يقول انتشر في المجتمع جلب الورود للمريض يقول يوجّه العادة سيئة جلب الأزهار والورود للمريض هذا من من دين النصارى ليس من عمل المسلمين المريض يدعى له يعاد له وأما الورود والهدايا التي تشبه فعل النصارى هذا لا يحدث. وش ينفع المريض هذه الزهور وعاد يخسر عليها دراهم تشترى بدراهم مرتفعة فصارح لا فائدة فيها وفيها تشبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترفع اليدان عند دعاء ختم القرآن في الصلاة هل ترفع اليدين نعم ترفع اليدين في الدعاء إلا في المواضع التي ورد أن الرسول لم يرفع يديه فيها ولا الأصل في الدعاء أنه ترفع به اليد لأن هذا من أسباب الإجابة إن الله نعم يقوله إحدى الشيخ وفقكم الله هل النسخ في القرآن الكريم هو في الأحكام أم في الأحكام والأخبار الأخبار لا تنسخ ما يدخلها نسخ إنما النسخ في الأحكام ما الأخبار ما يدخلها نسخ نعم أنت الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه